لا طيب ماشي نعم. ربعيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحة. أي نعم تفضل. كل سنة حضر خدتك. الله يحفظك الحمد لله. ربنا يربينا في الأمة. بارك الله فيك. أنا ليه عند خدتك طلب. نعم. أنا يعني نفسي أتوب. آه. آه فكل ما بتوب وبنو إن أنا ما عملت الزمن اللي أنا بعمله. معين خدتك؟ نعم معك أسمعك. وصلي وقيم الليل وابكي واتضرع على ربنا وانو ان انا معملش كده تاني معملش الزنب اللي انا بعمله بيجي عليها لحظة بضعف نعم وبرجع تاني وبيبقى حضرتك في الوقت في اللحظة اللي انا بضع فيها دي بيبقى قلبي ضايع وعقلي ما بقاش لعندي لقلب ولا عقل نفسي حضرتك تقول لي يعني انا نفسي اتوب ونفسي ايابقى كويس لان انا يعني انا الحمد لله عندي حاجة قويسة في قلبي بس مش عارف اوصل لها ازاي نعم كتير يعني ب... بتوب ميدي وبين نفس وبيني وبين ربنا وربنا وبي... ربنا بيكرمي وبحس فعلا ان ربنا قابل اتوب بس هم. انا يعني ك... يعني مكسوف من ربنا من كتب الذنوب اللي انا عملتا نعم حاضر بالنسبة للاخ الذي يقول انا اريد ان اتوب ويعني هو ضعيف من جهة الذنوب يرجع الى الزنب فاذا رجع الى الزنب فقد عقله وفقد قلبه وبعدين بعد ما ارتكب الزنب يفيق يبدأ رحلة الندم على انه فعل هذا الزنب أنا عايز اقول حاجة مهمة جدا هي التي تعين المرء على الصبر عن الوقوع في الذنب العلماء يقولون اذا تلبس العبد بمنزلة المراقبة مع المحبة لا يقوم قلبه في مشهد العصيان والمحبة انا اكثرت جدا ولا أزال أتكلم فيها لأن منزلة المحبة هي صرة المنازل كلها العبد وهو سائر إلى الله عز وجل في محطات بيتزود منها علشان يواصل السير إلى آخر الشوط الشوط زي محطات الوقود تعارف لما يكون أنت مسافر مثلا رايح العمرة الطريق على طول الطريق لازم تلاقي فنادق وتلاقي محطات وقود عشان تتزود السيارة بالوقود وتلاقي فنادق عشان تقدر تريح وتنام وتلاقي مطاعم عشان تقدر تاكل وتشرب لو تصورنا ان طريقا طويلا من هنا الى المدينة او مكة ليس فيه محطة وقود وليس فيه فندق وليس فيه مطعم ده يبقى طريق مهجور لا يمكن لأحد أبدا أن يسلكه ومن شلكه مات إن لم يكن تزود تزودا خاصا كذلك العبد وسائلنا الله عز وجل بينزل في منازل ينزل منزلة اليقظة منزلة المراقبة منزلة التوبة منزلة المحبة منزلة التعظيم، منزلة الإخبار، منزلة إلى آخر المنازل المعروفة عند أهل العلم والشيخ المسلم الهراوي يحاول أن هو يقرب المسألة دي بشيء من البص عند بشيء من الغموض اللي وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارد الشارقين. ففي منازل لا ينفك العبد عنها. سرة هذه المنازل منزلة المحبة المحب صبور والصبر عن معصية الله عز وجل من أجل أنواع الصبر تعرف الصبر أنواع منها الصبر عن معصية الله ولا يستطيع العبد أن يصبر عن إلا إذا كان هناك حاجز الحاجز ده اللي هو المحبة كما فعل يوسف عليه السلام لما حدث بينه وبين امرأة العزيز من الشد والجذب والكلام ده قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دي بقى منزلة المحبة دايما تكون مربوطة بمنزلة الوفاء الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وعطاك الصحة والعافية وعطاك المال ورد عنك خصومك أي بن آدم عنده وفاء لا يستطيع أبدا أن يجحد نعمة الله عليه ثم يقدم على هذا العصيان بلا مقاومة ربنا عز وجل قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لماذا تجرأت وتعديت الحدود من تشخيف الذي خلقك فشواك فعدلك يعني نقدر نفهم الآية دي كالآتي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألي أنه خلقك فسواك فعدلك هو ده اللي غ أنه أحسن إلي، وانه سترك هو ده اللي غرك أهل ال أهل والكرم والوفاء يكون هذا أعظم حاجز عن ارتكاب المعصية، إنما أهل الخشة هم الذين يتجاوزون الحدود مع هذه النعم. الشال بيقول أنا لما أقدم على المعصرية أفقد قلبي وعقلي آه علشان كده لا يبصر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزنحين يزني وهو مؤمن أي أنه في حال إيمانه لا يزني إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لكان الإيمان حاجزا له أن يفعل فيستعان على ذلك كما قلت لان ينزل في منزلة المحبة واذا احب صبر زي ما بقول المحب صبور اكثر الناس حملا هو المحب ومع ذلك لا يتأفف اطلاقا من ثقل الحمل ليه لان المحبة مانع من التأوه مانع من التوجع وانت بتحب ربنا سبحانه وتعالى لانه انعم عليك يبقى تحط النعم قدامك انت النهاردة ماشي على رجلين غيرك مكشح انت النهاردة شليم غيرك عيان انت النهاردة حر طليق غيرك محبوش على شرير في مستشفى عايز تعرف نعمة الله عليك روح المستشفيات بكل اسف يعني ما عادش حد بيعتبر من المقابر التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب المرء إليها لا دا دلوقتي زي ما حدثني بعض الناس في أفلام ومسلسلات بيصوروا من جو المقابر واحد مجرم هربان زي ما واحد بيحكي لي يعني مش دا قصة تانية واحد حبيبته ماتت رايح المقابر وجايب الصورة على المقابر كلها وجاي مرمي على القبر وعمل يكلمها يعني يعني حاجة مش معقولة حاجة مش معقولة هذا المقابر لان إني في صمت في المقابر لا <تصفيق> فيش لا صراخ ولا الكلام ده كتير يدخل المقابر ما يحسوش به انا أنا بقولك روح مستشفى لا الجماعة اللي هم بيصرخوا من الالم جماعة اللي قاعدين في عمبر طويل عريض في عشرين سرير ولا اكتر لا عارف يقدر حريته وكل سرير من ده جايله عشر 15 يزوروه الخصوصية نفسها راحب لو كانت امرأة مثلا مش عارفة تنام لو كان رجل مش عارف ينام ومحبوس في الشرير ده اربع سنوات وخمس سنوات وست سنوات لما تلاقي بقى ان انت حر طليق ومعاك حريتك أو على الأقل ما فلوس لو أنت مريض تاخد أوضع لوحدك مثلا تفع عليك الباب لا دابة ما يدرش من حيزة كده أول متاقي الكلام ده تنظر إلى نعمة الله عليك لو أنت إن شاء عندك مرؤة وعندك وفاء وأصلك كويس بترجع مباشرة فإذا رجعت عليك بالصحبة الصحبة أسرع وسيلة لجمع شمل القلب وأقصد بها الصحبة الإيجابية مش الصحبة السلبية نه الكلام الحياة طويل في المسألة دي وأرجو أن أبسطه إن شاء الله في موعد آخر